فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم فما كان جواب من قريتكم إنهم أناس يتقهرون. إنهم أناس يتقهرون. فأنجينه وأهله إلا مرأته قدرناها من الغابرين. فأنجينه وأهله إلا مرأته قدرناها من الغابرين. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ نَظَرًا فساء, فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءا dan awat dan bumi dan anzalil kum dari semea, dan anzalil kum dari semea, f'anbtena bhi hadaiqadat bahjatim, ما كان لكم أن بتو شجرها الههم مع الله الههم الله بل هم قوم يعدلون بل قوم يعدلون ام جعل الأرض قرارا وجعل خلالها اناهر وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم فُلَفًا اإلههم مع الله اإلههم مع الله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون أَمَّن يهديكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَمَّن يهديكُمْ رحمته أإله مع اللَّهِ لله عما يشركون تعال الله عما يشركون, يشركون ام يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض ام يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض الا اله الا الله الا اله الا الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين قل لا, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أيان, أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ كَانَ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا, عمول بل هم منها عمول وقال الذين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 ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد ان قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون قل عسى أن يكون ردف لكم لِتَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 وَإِنَّهُ لَهُ دَوَّ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ لَهُ دَوَّ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُ وهو العزيز العليم، وهو العزيز العليم، فتوكل على الله، فتوكل على الله، إنك على الحق المبين، إن كَانَ الْحَقُّ الْمُبِينُ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُّوا مُدْبِرِينَ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تسمع عن وما أن تري هذه الأمم ظلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بأياتنا فهم مسلمون.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 117. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ويوم حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه وأن النهار مبصر؟ ألم يروا؟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 فَفَجَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَمِيلَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّةً السَّحَابُ وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَمِيلَةً فَنَعَلَّهِ الَّذِي أَتْقَنَّ كُلَّ شَيْءٍ فَنَعَلَّهِ الَّذِي أَتْقَنَّ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَن جاء حسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء من حسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون؟ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجذون إلا ما كنتم تعملون؟ إنما أمر أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله. كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أسلو القرآن، وأن أسلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فمن اهتدى فإن يهتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أنا من المنذرين ومن ظل فقل وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم, ميم, ميم تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يسبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارفين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما وأوحينا إلى, أم وأوحينا إلى أم مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ عليه فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عذو وحزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عذو وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان و وقالت امرأة خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ قَالَتِ أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون لا تقتلواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصي وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنبي لا يشعرون بصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون وحرمنا عليه الْمَرْضَعَ من قبل فقالت هل أَدُلُّكُمْ على أهل بَيْتِي يكفلونه لكم لكم فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى ام أمه كي تقرعينها ولا تحزن. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولا تحزن ولتعلم أن تَمْثُلُ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون